يا إنسان ومع كل إجابة هتكتشف إنك أستاذ وعايش في الدنيا بتأدير ممتاز إتجبت المعنمات دي منه؟ أستاذ في الدنيا تحقيقي ولا أنا أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى أهلا بكم وأستاذ في الدنيا ويلا بينا نشوف مين النهاردة هيكون أستاذنا في الدنيا. دع تعمرك يا ست زمردة البهوات جاهزين الأستاذ يجي يخذو على طول. من الأستاذ؟ أنا مين؟ بنرحب معنا نهاردة بالناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين أستاذ أحمد أهلا بحضرتك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم أهلا وسهلا وكل سنة وانت طيبين ورمضان كريم وكل المستمعين بخير أستاذ في الدنيا ناقد الفني أحمد سعد الدين يطرى بتعيش اليوم بيومه ولا دايما شاي الهم بكرة والأمن والله هي في مرحلة عمرية كنت على طول شاي الهم بكرة دلوقتي خلاص تعايشت مع الواقع وبنتعيش اليوم بيوم. حضرتك بتؤمن بفكرة جبر الخواطر والكلمة الطيبة وشايف إن هم من أهم مبادئ الحياة وبيهوينوا علينا كتير؟ أنا اللي بحبه لنفسي بحبه للناس أو بعمله <تصفيق> أنا بحب الناس تقولي والله أنت عامل موضوع حل أو اتكلمت بشكل حل جبر الخواطر هنا أنا بفرح فجبر الخواطر لازم أن أنا أقول للعمل حاجة حلوة أقوله أنت, انت ممتاز، أنت كويس فمن هنا بحث بالفرحة فانيهم على هذا الأساس ببقى أنا كمان مبسوط Li Gabriel, how did we forget the world الناقد الفني أحمد سعد الدين إذا ذكرت كلمة الوحدة أو لنازل رد فعل حضرتك تجاهها بيكون إيه تكرهها جدا تعرف تستمتع بيها ولا شايفها ضرورية شوفي أنا الوحدة بالنسبة لي في أوقات كتيرة بحب أن أنا أبقى في وحدة لأن بستمتع بيها لأن أنا شغلتي دايما فيها جزء من الخيال شوي فأنا لو عندي فكرة وعايزة أكتبها محتاجة أعود مع نفسي وأفضل بقى أكبر في الفكرة فممكن الوحدة بس طبعا خلي بالك ان الجنة من غير ناس لا تنداز فمش كل وقت ينفع الوحدة ومش كل وقت ينفع برضه ان الواحد ينخرط مع الناس بشكل كبير لكن انا عادة يعني ممكن ان الوحدة ما بتقلقنيش إذا يعني غلطت في حق أحد أو في موقف ما وما فيش بني أدم فينا مش خطاء بتؤمن بفكرة الاعتذار ولا بتكابر في النقطة دي؟ ولا ممكن تصل لمرحلة جلد الزيت هو في قبل الاعتذار بيبقى في مرحلة جلد الزيت وخاصة لو ما كانش نفس اللحظة يعني ممكن لو أنا غلطت لأن احنا خطائين نحن بشر ما احنا <تصفيق> شمالية فممكن أنا غلطت في حق أحد حتى بدون مقصود ولكن بيفضل بقى جلد الزات والضمير بينقح الواحد شوية وبعدين ممكن اتصل او اروح اقابله واقول انا اسف انا عندي بقى شجاعة في فيدي ما عنديش استعداد حتى لو بعمل حاجة غلط بقول أو انا غلطان انا بحس ان ده افضل يعني حتى الانسان لو غلطان بيقول انا غلطان عشان ما يكررهاش مش ان انا غلطان ان انا ما بغلطش انا مش ملك للحزن في كب او تتخطاه تتجاوزه ولا بالعكس ممكن يسيطر على حياتك فتره طويله والله الحقيقه الحزن ساعات يسيطر علي فترات لكن بحاول الخروج منه ودائما هنا بقى ان انا بلجأ للاصدقاء والصديقات فده ممكن ان هو يخدني شوية من الحزن فيقلل الوقت لكن الحزن طبعا لما بيتملك تبقى صعبة شوية يا ربكم بخير دي اهم حاجة عندي بعديها حاجات كتير انسى خدام بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني أستاذ أحمد سعد الدين نورتنا على موجات صوت العرب وكل سنة وحضرتك طيب واسمح لنا أن بعد الإجابات دي نقول ان حضرتك أستاذ في الدنيا أستاذ كبير كبير والله أنا اللي بشكرك وبشكر بشكر كل مستمعي صوت العرب زع جميلة أنا بحبها دايما الأستاذ مبسوط جدا جدا أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى